يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ يَوْمًا عَظِيمًا يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ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 ربهم يومئذ إلا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كت به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عل ين وما أدراك ما عل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 ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المضربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَى الظَّالِلٌ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْهُرُونَ هل الثويب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت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 بلاء إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسقى والقمر إذا تسقى لا تركب نطبقا عال طبقة فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماوات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الاخدود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 الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد وما نقم منهم إلا أيؤمنوا بالله إلا أيؤمنوا بالله العزيز الحميد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 إن بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ